ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن, ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن